على وجوبها هي الخمس والجمعة بدل عن الظهر ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متمما شروطها وأركانها وواجباتها ومكمنا ذلك بمستحباتها هذا هو إقام الصلاة وأما إنتاء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها والزكاة هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي اوجبه الله تعالى عليه في الذهب والفضه والنقد وعروض التجاره والخارج من الأرض وسائمه بهيمه الانعام فيجب أن تعطي زكاه هذه لمستحقها والمستحقون لها بينه الله في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وانما حج البيت فهو قصد مكة لاداء المناسك وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين بين شعبان وذو وفرض في السنه الثانيه من الهجره فهذه اركان الاسلام من اتى بها فهو المسلم وقد بنى على اساس متين ومن لم يات بها فهو بين فاسق او كافر فمن لم يات بالشهادتين فهو كافر ومن لم يصلي فهو كافر ومن منع الزكاه فهو فاسق ومن لم يحج فهو فاسق ومن لم يصن فهو فاسق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله مستفق عليه ناصر الله سبحانه وتعالى رحمه الله في انكتابه لعب الصالفين في باب المحافظات على الصلوات الخمس فيما نقله عن الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويوفي الزكاه امرت الامر له والله عز وجل ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي السكه فالذي امره بقتالهم هو الذي خلقهم وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء له أن يأمر بقتل هؤلاء وأن يأمر بقتالهم الى أن يسلم فاذا أسلموا كف عنهم، وهذا حديث مخصوص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون حق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك بحديث ابو بن الحصيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية اوصاه بتقوى الله عز وجل وذكر الحديث وفيه أنهم إذا بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وعلى هذا فيقاتل الكفاء الى غايتين اما أن يسلموا واما ان يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغبون فان لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتاله وقتال المسلمين لهم بامر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين ليس, ليس تعصبا من المسلمين في دينهم وحق لهم ان يتعصبونا له لانه دين الله عز وجل ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا لا يقبله الله عز وجل من اي احد كما قال تعالى ومن يفتري غير الاسلام دينه فده يقبل منه وقوله ان يشهرو ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه سبق الكلام عليهم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وفي هذا دليل على ان الكفار اذا قتلوا فاموالهم حلال لنا كما اننا نستبيح كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب اولى وكذلك ايضا نستبيح نسائهم وذرياتهم يكونون سبيا لنا ويكونون عرقا للمسلمين لان لاننا ناخذهم الله بكلمات الله عز وجل وبامره ودينه وشرعه الا بحق الا بحق فإذ نعم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وقد قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاه حتى راجعه الصحابه وراجعه عمر في ذلك ولكن أبو بكر اصر على ان يقاتل مانع الزكاه وقال والله لو منعوني عناقا أي ماعزا صغيرة وفي روايات عقالا عقالا ما تربط البعير كانوا يأدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك يقول فعلمت أن الله فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق ففي هذا دليل على اهميه الصلاه وأن, يقا... وان الناس يقاتلون على تركها، الى ان يصلي والله الله <تصفيق> <تصفيق>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 بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله وأني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وترائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه يا رب العالمين لقال المؤلف رحمه الله في كتابه ليال الصالحين في باب المحافظة على الصلوات حديث إن أباس ولي الله عنهما أن عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى اليمن اليمن معروف وجنوب الجزيرة العربية بعثه في السنة العاشرة من, من الهجرة في ربيعه الأول ولما أراد يبعثه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأن الله أنزل على اليهود التوراه وعلى النصارى الانجيل وإنما أفره بذلك ليكون مستعدا لهم لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله فيحتاج للإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم ويقصمهم فيه وليكن أول ما تعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بالرسالة فهناك رسل قبله موسى وهو وعيسى وغيرهم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين وشري وشريعته نسخت جميع الشرائع فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته فإنهم أطعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وهذا هو الشاهد وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعه بدل الظهر فإنهم أطاروك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في أموالهم هذه إحجى روايات البخاري، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الاغنياء هنا جمع غني وهم الذين يملكون نصابا زكويا والغنى في كل موضع بحسبه فيفسر في باب وجوب الزكاة يكون نصابا زكويا ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يخفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر فإنه مطاعك لذلك ووافق فاياك وكرائم أمواله يعني احذر أن تأخذ الطي من أموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يظلمون لا تاخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة ولا الأجود فتحرق فتظلم الذين المر... ال... ال... تجب عليهم الزكاه خذ الوسط واتق دعوة المظلوم يعني أنك إن اخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم فيدعون عليك. فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصلي الله عز وجل ويستجيبها ولو كان من كافر المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا انتقم الله تعالى من من ظلمه إما عاجلا وإما آجلا لأن هذا من ذات إقامة العدل والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ومن, ومن تمام حكمه العدل بين عباده فياخذ المذون من الظالم اتقِ دعوة المذون فإنَّه ليس بينه وبين الله ليس بينها وبين الله الحجاب والشهر من هذا الحديث حوله أعلمهم أن الله تراد عليهم صدقة فأعلمهم أن الله تراد عليهم خمس صلوات في كل يوم وليه واللهم أطّهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعي الشديد في تركه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك, ترك الصلاة رواه مسلم وعن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك مسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي بإثناد صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولما ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروها لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث في بيان الت... في التحذير من إضاعة الصلاة حديث جابر وحديث بريدة أن النبي صلى... أما حديث جابر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا من حديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر وأنه كافر كفرا مخرجا, مخرجا عن الملة فالذي لا يصلي اشد من اليهود والنصارى. اليهود لو ذبحوا لآكل الإنسان ذبيحه والنصراني لو ذبح لآكل الإنسان ذبيحك وتارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل تارك الصلاة مثلا لو كانت أنثى ما فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها ولو كانت نصرانيه جاز أن يتزوجها المسلم ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها المسلم تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة بل يقال صل وإلا قتلناك واليهود والنصارى يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمه فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم وليعلم أن الإنسان ترك الصلاة ثم عقد له على امراه فإن النكاح غير صحيح ولو جامعها فإنه يجامعها بزين والعياذ بالله وكذلك لو عقد له وهو يصلي. ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح وواجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على النكاة وليعلم أيضا أن يتارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يتفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين ولا أجعله بالرحمة، ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن كيف نصنع به؟ هل نبتجي جيفته الالتلاء تأكلها ونحن مشاهد؟ لا، لأن هذا كسر لقلوب أقاربه. لكن نخرج به برا، في البر ونحفر له حفرة. وهو قبر، ليس قبرا. حفرة ونرمسه فيها بثياب بدون تكفين ولا تأصيل ولا صاف عليه ولا كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقن يبقى على, على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه لكنه يرمس اتقاء لنكنه ورائحته وكبزه وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيه بن خلق وأساء الكفر والعياذ بالله ما يحشر مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يحشر مع هؤلاء وبها نعلم أن ترك الصلاة امر عظيم وأنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مساجد المسلمين ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه وهو يعلم أنه مات وهو لا يصل ابدا فإن فعل فهو مسيء إلى المسلمين والمسلمون ليس لهم جناح لأنهم ما علموا لأن الله قال ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله. حتى لو قال مؤمن بأن الله موجود ومؤمن بأن رسول محمد موجود، ما يكفي هذا؟ لأن المنافقين يقولون الكلام هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم علم أنه اذا مات لك ميت وهو لا يصلي فانه لا يحل لك من ميراثه شيء على قول اكثر اهل العلم لان ميراثه ليس لاقارب المسلمين كما انه ولو لو مات لو مات عنه قريبه المسلم فانه لا يرث يعني مات الانسان مات وله ابن لا يصلي وله ابن عم بعيد يصلي من يرثه ابن العم البعيد وابنه لا يرث، ولو مات عن ابيه ولا يصلي وله عم والولد غني ومات عن ابيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن المال للعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنه واجماع الصحابه كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمال فرقوا كفر الا الصلاه وقال النووي في هذا الرجل انه متفق على جلالته وثقتي وعدالته وتحريه وقد صرح علماؤنا المتاخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز عزه الله على أنه كافر كفر مخرج عن المله وأنه مرتب عندنا الاسلام ومع الأسف أن الناس، مع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر. نسأل الله أن, يهدي أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحالي في باب الأمر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات.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 وفيه أن أول أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت فقد أنجح أفلح ونجح وإلا فعلى العكس خاب وخص والعياذ بالله أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء لأنها أعظم الحقوق الدماء يعني القتل ثم يأتي بقية المحاسبة على على ما بقي ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحة أفلح ونجح وإلا خاب وخسر ثم يأمر الله عز وجل ان ننظر في اعماله هل له نوافل فانها تكمل بها الفرائض ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته واحسانه ان شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل زمان وفي كل وقت الا الاوقات المنهيه عنها المنهيه عن الصلاة فيه وذلك لان الانسان لا بد ان يكون في صلاته خلل فتكمل يكمل هذا الخلل بهذه النوافل فالظهر لها اربع ركعات قبلها وركعتان بعدها اربع ركعات بتسليمين قبلها وركعتان بعدها وصلاه العصر ليس لها راتبه لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاه صلاه المغرب لها راتب بعدها وسنة مطلقة قبلها الراتبه بعدها ركعتان صلاه العشاء بعدها ركعتان صلاه الفجر قبلها ركعتان صلاة الليل صلاه الوتر صلاه الضحى كل هذه النوافل يزداد بها أجل المصلي ويكمل بها النقص الذي حصل في الصلوات وهذه من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبارك سبحان الله عز وجل والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصف الأول والتراصف الصفوف وتسويتها وإكمال الأول في الاول هذه مسائل متعدده بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الحديث فالحديث الأول عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربنا الملائكه لهم عبادات متنوعه وهم عليهم الصلاه والسلام لا يستكبرون عن عباده الله ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يغفرون وتامل قوله يسبحون الليل والنهار ولم يقل يسبحون في الليل والنهار لأنهم يستوعبون الوقت كله بالتسبيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله عز وجل كما قال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون وكيف صفوفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يكملون الأول يعني الأول ويتراصون إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكه يكملون الأول فالأول ويتراصون والأول فالاول كما أنه من سنة الملائكة عند الله عز وجل ومن ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هو هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لو لم يجدوا طريقا يصلون إلى الصف الأول إلا أن يستهموا عليه يعني يتبقون قرعه لا يستهموا وهذا يدل على فضيله الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراص في الصفوف ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه ثاهم مسائل ينبغي للانسان أن ينتبه له أولا أن لا لا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله ليكمل الأول في الأول ثانيا في الصلاه يتراصون يلصق بعضهم كعب بق... كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصه لانهم اذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل تدخل الشياطين بينهم كالحذف كاولاد الغنم والصغار ثم يشوشون عليهم صلاتهم فاذا تراصوا ما فقي مكان ولكن يجب التنبذ لمساء المساله الاولى ليس المراد بقول المراصه التي تشوش على الاخرين يعني رص حتى يتعب والحديث هذا لا لا يجوز مراصه ان لا يكون بينك وبينه فرجة هذه المراسطة أما المراسطة التي يحصل بها أذية تشميش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة ثانيا الصف الأول لو لم الناس إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ليست تقدم إليه في وضع المنذي أو وضع المهفة او وضع الكتاب أو ما أشبه ذلك أو يتحجر الإنسان مكانا حتى اني سمعت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة جاء شخص متقدم ووجب المكان ما فيه شيء فتقدم إليه صف فيه فجاء صاحبه الذي كان من عاده أن يصلي فيه وكأن ما اشتراه من كيسه ذل يشتغل المكان قال ما جاءت أنا وجدت مكان فاضي جلست قال له هذا مكان فالعادة حط فيه مش حط فيه كذا سبحان الله اشتريتهم من مالك المساجد لله عز وجل من جاء أول فهو أحق وليس أحد أحق بمكانه من أحد أبدا والإنسان ينبغي له أنه يتجنب هذه الأمور فالقال شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله إن التحجر حرام وانه لا يجوز حتى بعض الفقهاء قال يتوجه ان لا تصح صلاته لانه شبه مغصوب حيث انه جلس في مكان لا يستحق هل الاول هو المستحق هل اشتريته بمالك او مال ابيك الذي وردته منه حتى تقيم عباد الله منه تقول هذا مكاني سبحان الله اذا قدمت اول ما قدمت مالك مكان ولهذا لولا اني اخشى من الفتنه لاتيت على جميع الم... الذين يضعون شيء يتحجرون ورميتها بالشارع لكن نخشى من فتنه ومن عداوه من بغضاء نحن في غنى عنه لكن العاقل المؤمن خصيم نفسه يعرف المرح إلا بالتقدم أنا بلغني في اناسا من الآن اصل الخميس يحسدون صلاه الجمله في الصف الاول ليش تروح تلعب مع اهلك او في سوقك او في حراستك وتحسد الاماكن الفاضله لمجيئتي وهو أحق بها منك لاي ذلك الامام مكان معروف لا تقول ليش تتقن مكان لك انت انا مكان معروف المؤذن يمكن نسمحه لجل يكون قريب من الامام اما غيرهم مال حق في أي مكان فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يتدوا إلا أن يستهموا عليه ذا يعني معناها أنهم هم يتقدمون ويتسابقون ثم إن التحجر فيه مغرر إن الإنسان يقول فالسلام المكاني الآن مضمون وما تماثل المسجر في فينحرق من الخير بناء على أن مكانه مضمون فالمهم بارك الله فيكم أن المراد بقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من يتقدم بنفسه نعم إذا كان نسان في المسجد يعني حضر وهو في المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس في النوم في, النوم في المسجد هذا لا بأس لأنه مستحقه لكن إذا يجد أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب وقد, قا... وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتخطى الرقاب فقال يجلس فقد آذيت وفي هذا الحديث ابي هريره الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب يعني ضج القرع لو تنازع اثنان في الأذان قال واحد انا اللي باذن قال لا انا اللي باذن وكلهم هم اذن راجع وكلهم متساوين في الصفات المطلوبه في الاذان فحينئذ نقرا بينهم فمن خرج له القرعه فهو الذي يؤذن ومع الاسف انك ترى بعض الناس الان جماعه مسافرين او كاشتين او ما اشبه ذلك كل واحد يقول الثاني اذن انت اذن انت يا رجل الادان خير لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر الا شهد لك يوم القيامه كيف تتغنين هل الذي ينبغني انت الاثبات للاداء نسال الله لنا ولكم الخير وان يجعلنا من المتسابقين الى الخيرات انه على كل شيء قدير أبعد أعوذ بالله إيش نعم رايي في المساتين كلها خطأ رأينا بارك الله فيك إن, إن هذا خطأ فأنت أفعل السنة وجد لمت وإن استنكف واستكبر فليتم عليه كذلك أيضا بعض الأخوة كما قلت يفحج رجلين تجد رجلهم انطاقة للثاني، رجل الثاني لكن كتبوا بعيدا عنه هذا أيضا غلط بعض الناس يظن هذا من السنة وليس من السنة الصحابة إذا وقفوا حتى يكون المنكب يمس المنكب والكعب يمس الكعب وكل شيء على طبيعة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 رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم وعن, وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال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 فان تسويه الصف من تمام الصلاه متفق عليه وفي روايه للبخاري فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه في بيان فضل الصفوف نقلها النووي رحمه الله في لير الصالحين وقبل ان نتكلم عليها انبه على حصلة بدأ الناس يتعلونها ليست معروفة من قبل. ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدم على إخوانه ويستدبرهم وهذا اخشى أن يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجابر. وقد شكا الي بعض الناس هذه الحال فقال إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يلقون ثم يستدبروننا ويعطوننا الظهور لماذا ليس هناك حاجة ان الإنسان يقول يتقدم من أجل أن أسمع كلام المتكلم ما في حاجة فإذا قالنا أستضيق مثلا نقول قم أبعد عن الصف حتى لا تكون المستدبر لصحبك اذهب إلى قبلها أو إلى خلف حتى لا تستدر اخوانك المسلمين ثم إني والعن عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه يعني إمام ولا متقدم على الناس ولا الناس دونه مرتبه ولا ما ذلك وهذه لا أقولها يعني جازماً انتهاء لكن أخشى أن الشيطان يلعب على الإنسان ويتصور الناس خلفه فأنا أنصح بإفراني من هذه الخصلة السيئة في نظري والعن عند الله وأنا كلما رايت انسانا في الصف الاول امر بالتاخر لكن الصف الثاني والثالث ما ادي عنه لكن اذا, إذا عرف الانسان هذا امر لا ينبغي فلا يفعل اما موضوع الدرس اليوم فهو في الصفوف فعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها وذلك ان صفوف النساء تكون خلف الرجال هذا هو السنة فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون سرها وآخرها بعيد من الرجال فيكون خيرها أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن التأخر لا يزال قول يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذه خطيرة أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله ولهذا قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأنت يا أخي تقدم الصف الأول فالاول وقوله بالحديث خيل صفوف النساء آخرها وصرها أولها ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فإن خير صفوفهن أولها لأنه أقرب من الإمام ولا محضور فيه لانهن بعيدات من الدجال فلا محضور في ذلك ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب أصحابه عند التسبيل مناكبهم يعني اكتافهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني أن اختلاف الناس بعض المتقدم بعض المتأخر يوجب اختلاف القلوب وهذا كما هو في صفوف الصرافة فهو أيضا كما ذكرناه قبل قليل إذا تقدم الإنسان على إخوانه في الصف بعد السلام فهذا يخشى أن تختلف القلوب من أجله وآخر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسويه الصف وقال إن تسوية الصف من تمام الصلاة وهو كذلك وفي نواة إقامة الصفوف من تمام الصلاة فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية وتكميل الأول كالأول والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا والله موكب نقل المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> في سياق الاحاديث في باب فضل الصف الاول والامر بإتمام الصفوف الاول وتسويتها والتراص فيها عن أنس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا, أقيموا صفوفكم وتواصوا فاني اراكم من وراء ظهري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 وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كان لما يسوي بها القداء حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهذه الاخاريف في باب اقامه الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فإذا فيقبل على الناس ويقول اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري فأمرهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإقامة الصفور وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره أما في ناس سوى ذلك فإنه شايل لا يرى من وراء ظهره شيئا وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث المعمار بن بشير انهم اما ان نسوي الصفوف او يخالفن الله بين وجوههم فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل فقيل المعنى ان الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلو الأعناق وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم وهو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا المعنى أصح وأرجع أن, أن, أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نختلف فالقال إما أن لا تسووا نصبكم او لا يحالفكم الله بين وجوهكم ومعلوم ان الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن فاذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا ادى ذلك إلى اختلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد وعياده الله وخلاصه هذا الباب كله أننا اننا مامرون بتسويه الصفوف على النحو التالي أولا تسوية الصف بالمحاذاه بحيث لا يتقدم أحد على أحد ولهذا كان الصحابة ينزغ أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فحجوا بين ارجلهم حتى يكون القدم لاصقا بالقدم لكن المناكب متباعده وهذا ليس من السنة هذا بدعه السنة أننا كراس جميعا يرسل الواحد صاحبة بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه دون أن يفتح بين رجلين ثانيا تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف احد أحد في الصف الثاني والأول لم يتم أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع والثالث لم يتم وهكذا ثالثا أن الأولى إذا اجتمع رجال والنساء أن تبتعد النساء عن الرجال فإن خير صفو النساء آخرها وشرها أولها رابعا سد الفرة ان لا نجعل الشياطين فرجا يدخلون من بيننا لان الشياطين تسلط على بني ادم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا فاذا وجدوا فرجا في الصف تخلل المصلين حتى شوشوا عليهم صلواتهم ومن ذلك ان من تمام الصفوف انه اذا كانوا ثلاثه فانه يتقدم الثالث الامام ويكون الاثنان خلفه سواء كان الاثنين سواء كان الاثنان بالغين او صغيرين او بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه النفل وصلاة الفرض مثل صلاه النفل الا اذا قامت على الفرق بينهما والله موفق مدعو على آله وصحبه أجمعين نقلا وذف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف في الأول وتسويتها والتراص فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية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 إني لار الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإثناد على شرط مسلم بسم الله الرحمن هذه الحديث في تكمنة هذا الباب الذي فيه بيان تضيلة الصفق الأول وتكمن الأول في الأول من الصفوف فإن في هذه الحديث دليل على مسائل اولا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يمسك صدور اصحابه ومناكبهم ليسو صفوفهم ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخلل الصف من نافيه الى نافيه يسويه بيده الكريمه وكان هذا عادته ولما كثر الناس في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزمن عثمان صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفه يسوون الصفوف فإذا جاءوا الى الامام وقالوا ان الصفوف قصد تمت وكملت كبروا للصلاة وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين للصفوف والتراس فيها والتسوية وعدم فرجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة مستوية فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة والله مرحبا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 أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرق مسلم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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود من هذه بقية الأحاديث في بيان الصف الأول في بيان فضل الصفوف الأول وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بأن بأن نكمل الصفوف الأول فالأول الأول. واخبر أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول الأول وفي حديث انس وفي بن مالك الذي نقله المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر ان نبدا بالصف المقدم في وما كان من نقص فليكن في المؤخر يعني أمرهم امرهم ان يتم الصفوف الأول فالاول وما كان من النقص فليكن في الصف المؤخر وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصد السنة بل السنة أن لا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهلوم مجرا هذه هي السنة وفي الاحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن, الله أن, أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه، وعلى هذا فيكون ضعيفا وإن كان على شرق مسلم من حيث الاسناد لكن إذا كان فيه رجل مختلف في توثيقه، فليكن ضعيفا اما الحديث الاخير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان وسط ان وسط الامام فقال وسط الامام يعني معناه اجعلوه وسطا وهذا هو العدل ان يكون الامام ليس ما الى اليمين ولا الى الشمال يكون في الوسط ولهذا لما كان في اول الاسلام أو في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا كان المشروع أن الإمام يكون بينهم ما يكون متطرفا من حيث اليسار بل يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف الأيمن والصف الأيسر ليس فيه, والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل هذا خلاف السنة السنة إن, أن يكون اليمين واليسار متقاربا فإذا تساوى فهنا نقول الايمن أفضل يعني زياده رجل أو رجلين في الايمن لا بأس أما أن يكون نصف الصف يذهب والصف الايسر ما فيه الا قليل فهذا خلاف السنة لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصحف فيه رجل قد يقتله في ثوتيق والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل السل للراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملت بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت.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 صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه وعن عبد الله بن مغطى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل أذانين صلاة بين كل أدانين صلاه قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بابه فضل فضل النوافل والسنن الراتبة التابعه للمكتوبات وألم أن من نعمة الله عز وجل أنشرع عن عباده نوافل زائد على الفريضة لتكمل بها الفرائض لأن الفرائض لا تخلو من نقص فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض ولولا أن الله شراحها لكانت بدعة لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل حتى تكمل نقص الفرائل والنوافل أنواع متعددة وأجناس منها الرواتب الرواتب التابعة للمكتوبات وهي 12 ركعة أربع قبل الظهر يسلم من كل ركعتين وركعتان بعدها هذه ست وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر هذه 12 ركعة من صلىهن في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة كما في حديثه من حبيبه رضي الله عنه والأفضل أن تصلي هذه الرواتب في البيت لا في حق الماموم ولا في حق الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل صلاه المرء في بيت إلا المفتوبة حتى لو كنت في مكه أو في المدينة فالافضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصليها في بيته ويقول أفضل صلاه المرء في بيته إلا المكتوبة وهناك نوافل تابع للمكتوبات لكنها ليست هذه الرواتب وهو ما رواه عبد الله المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة, صلاة وقالت الثالثة لمن شاء لألا يبتخل الناس سنة راتبة وعلى هذا فيكون بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في هذا الحديث أن الإنسان اذا أذى لصلاة العصر فينبغي أن يصلي ركعتين قبل الاقامه المغرب كذلك ليس لها سنه راتبه قبلها لكن يسن أن يصلي ركعتين بعد اذان المغرب وقد ورد فيها بخصوصها قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالث لمن شاء العشاء كذلك ليس لها راتبه قبلها لكن تدخل في هذا الحديث أن يصلي بعد الاذان وقبل الاقامه ركعتين وإذا فاتت الر... الرواتب التي قبل الصلاة إذا فاتت الإنسان بأن جاء والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك وإذا كان الاصطلاة السنة أولى و... و... وأخرى وفاتته الأولى فإنه يبدأ اولا بالأخرى ثم بالقضاء مثال ذلك دخل والإسان... والإمام يصلي الظهر وهو لم يصلي راتبه الظهر فإذا إمتعت الصلاة يصلي اولا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبل الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان بعدها أربع فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع فقال بعض العلماء يقدم القول وتكون راتبه الجمعه أربعة وقال بعض العلماء يجمع بين القول والفعل فتكون راتبه الجمعه سته وقال بعض العلماء ان صليت راتبه الجمعه في المسجد فاربع وان صليتها في البيت فرفعتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت رفعتين وقال صلوا قبل بعد الجمعه أربعا فإن صلى في المسجد في وإن وان صلى في البيت فراجعته والامر في هذا واسع ان شاء الله لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنن الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض والله اعلم اذا فاتت سنة الفجر فلا بأس ان تصليها بعد الصلاه لا لا تنساها اذا اخرتها الى ما بعد صلاه الفجر فاهمين نقول إن اذا فاتت سنه الفجر فانت بالاختيار شيء تقضيها اذا صليت الفجر وانشئت اخرها لكن الغالب ان الانسان اذا أخرها ينسى او يشتغل وي الامر ما دام انه ليس فيه نهي لانه هذا سبب وتابع للصلاه فصل لها بعد بعد ان صليت الفجر اي نعم اي شيء متى ذكرتها صلى قال رحمه الله تعالى باب تاكيد ركعتي سنة الصبح عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغدا فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغدا، فشغلت عائشة بلالا بأمر سالته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فادله بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس. فأخبره أن عائشة شالته بأمر سالته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتين فجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركاتهما واحسنتهما واجملتهما رواه أبو داود بإثناد الحسن قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب الياق الصالحين باب تأكيد ركعة يصطب يعني سنة الفجر تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور أولا أنه يسن تخفيفهما فلو اطالهما الإنسان لكان مخالفا للسنة بل يخفف حتى كانت عائشة تقول إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن لشدة التخفيف ومنها أنه, أنه يسن فيهما قراءة معينة إما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل والله أحد في الثانية وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وقل يا آهد كذاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران يعني مرة هذا ومرة, هذا ومرة هذا ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل يعني رواتب الصلوات لم يكن أشد تعاهدا منه على رفعته الفجر يتعاهدهما عليه الصلاة والسلام ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها إليه من الدنيا وما فيها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما حضرا ولا سفر كل هذه تتميز بها سنة الفجر فينبغل الإنسان يحافظ عليه. وأن يحرص عليها حضرا وسفرا وإذا فاتته قبل الصلاة فليصليهما بعد الصلاة إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس إذا روز وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر لكنهما بتسليمتين لأن الظهر راتبتها ست ركعات أربع من قبلها وركعتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرص عليه وأن نقتدر بسنته صلى الله عليه وسلم ما استطعنا فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والله موفق <تصفيق> سبحان الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب للطجأ بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كانت تهجد سواء كانت هجدا بالليل أم لا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شرقه الأيمن رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليلطجع على يمينه رواه ابو داود والترمذي باسانيد صحيحه قال الترمذي حديث حسن صحيح سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر وسبق ان هاتين ركعتين تتميزان عن بقيه الرواتب بمميزات سبق ذكرها ومن ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين رفعتين اتجع على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يفعل ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اتجع بعدها على الجنب الأيمن وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وعلى وسلم يسلم يصلي إحدى عاشة ويسلم من كل ركعتين وفي هذا جليل على وهم من توهم أنه إذا صلى إحدى عشرة يصلي أربعا جميعا ثم أربعا جميعا ثم ثلاثا جميعا بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر شخص يصلي اربع فلا تسألهم حسنهن وطولهن ثم يصلي اربع أجل السؤال ثم يصلي اربع فلا تسألهم حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فظن بعض الناس أنها أنه يصلي اربع جميع ثم اربع جميعا ثم, ثم ثلاث وهذا وهم اخذه من ظاهر الحديث فيحمل هذا على انه يصلي اربع على رفعتين رفعتين ثم يستريح ثم يصلي اربعا على رفعتين رفعتين ثم يستريح ثم يصلي هذا لا يجب ان يحمل لان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشه والفعل واحد فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنه لا يقال انه يفعل هذا مرة وهذا مرة لأن كلمه كان تدل على دوام الفعل غالبا واما حديث ابي هريره في امر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من صلى ركعتي الفجر أن اضطجع على جنبه الايمن فهذا وإن كان استرملي وابو داود قد رواياه وقال المؤلف انه باساند صحيحه فقد قال حبر الامه وبحر العلوم العقليه والنقليه شيخ الاسلام بن تيميه ان هذا حديث منكر وانه لم يصح الامر بها عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أي بالضجة بعد بعد السجتين بعد الرتعتين في سنة الفجر وما قاله الشيخ هو الصحيح أن هذا حديث منكر لا لا به يعني أن الرسول لم يأمر بأن ابتجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه العين وقول المؤلف احنو الله في الترجمة لا فرق بين المتهجد وغيره إشارة إلى خلاف في ذلك وهو أن بعض العلماء قال يسن الاتجاع بعد ركعتي الفجر مطلقا وبعضهم قال لا يسن مطلقا وبعضهم قال بالتفصيل ان كان له تهجد فانه يسن ان يتجاع بعدهما من اجل الراحه بعد التعرف وإنما لم يكن له تهجد فلا فلا يتجاع ومن اعجب الاقوال وأغربها ان بعض العلماء قال ان الاتجاه بعد سنه الفجر شرط لصلاه الفجر لصحه صلاه الفجر وان من لم يتجه فصلاته باطل وهذه من غرائب العلم غرائب الاقوال ما الرابط بين هذا الاتجاه وبين الصلاه جامع الاتجاه فصل عن الصلاه ولا علاقه له بها لكن ذكرناه لاجل أن تجدوا من اراء بعض اهل العلم رحمهم الله انهم يقولون اقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل والصحيح ان ما قاله شيخ الإسلام انه اذا كان الانسان متعبا من تهجر فانه يستريح يتجعد الجنبين وهذا بشرط ان لا لا يخشى ان يغلبه النوم فتهفو الصلاه فان خشي من ذلك فلا تطرح لا قل. باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربع ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربع قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن قال المؤلف في بلو المرام يا أبو سنة الظهر وذكر حديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات اربع قبلها بسلامة وركعتان بعدها وأنه إذا نسى الإنسان أو فاته الاربع التي قبل الظهر كانه يصليها بعد الظهر لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض ولكن قد ورد في حديث اخرجه ابن أنه انه يبدا اولا بالسنه البعديه ثم بالسنة القبليه فمثلا الظهر جاءت والايمان يصلي ولم يتمكن من راتبه قبل الصلاه نقول صل والى انتهيت من الصلاة وأبتارها فصل ركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين الذي قبل الصلاة هذا والسنة وفي هذه الأحاديث جليل على أن الانسان ينبغي له أن على الغواتر لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعو اربع ركعات قبل الظهر يعني لا تركه إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبه الظهر إذا كان مسافرا والله موفق قال رحمه الله تعالى باب سنة العصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال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 صلوا قبل المغرب قالت الثالثه لمن شاء رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال لقد رايت كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثره من يصليهما رواه مسلم باب سنه العشاء بعدها وقبلها عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أدانين صلاة متفق عليه من هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان اربع ركعات استئناسا بهذا الحديث رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعا وهذه الجنة دعائية يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة التي قبلها ليست راتبه والتي بعدها راتبه السنة التي قبلها فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة, في الثالثة لمن شاء لئلا تتخذ سنة الراتبه فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا حرج وإن فعلها فلا حرج ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصلي فلم يأمرنا ولا منها واما وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدها لكن السنة قبلها ليست راتبة بل هي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آدانين صلاة أما بعدها فيسن بعدها ركعتها فتبين بهذا أن الصلوات الخمس الفجر لها سنة قبلها وليس لها سنة بعدها الظهر لها سنة قبلها وبعدها العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها يعني راتبة لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها وقت نهل المغرب لها سنة بعدها أي راتبة وقبلها غير راتبة العشاء لها سنة بعدها يعني راتبة وقبلها وليس بيراتبة هذه هي السنة التابعة للمخطوبات ومن فوائدها أنها إذا أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافة تكملها والله أعلم هي أجمعين قال رحمه الله تعالى باب سنة الجنعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجنعة متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم في سلامين قال ما يجنوا ويقول في كتاب يا الصالحين باب سنه الجمعه الجمعه صلاه مستقله ليست هي الظهر ولهذا لا لا تجمع العصر اليها يعني لو كنت مسافرا ومررت ببلد وصليت معهم الجمعه فانك لا تجمع العصر اليها لانها مستقله والسنة انما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر ولأنها الجمعة تختلف عن سائر الصلوات فيما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في يومها كانت ليس لها سنة قبلها يعني ما لها راتب إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء الى ان يحضر الامام من غير عدد معين يصلي احيانا ويقرا احيانا حتى ياتي الامام سواء صلى ركعتين او صلى اربع ركعات او ست ركعات او ثمان ركعات على حسب نشاطه واما بعدها فلها سنه الراتبه والسنه الراتبه التي بعدها ركعتان في البيت لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف الى بيته فيصلي ركعتين وفي حديث ابن هريره الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع فاختلف العلماء رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني بسلامين أو ركعتان فمنهم من قال إنها أربع ركعات لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأما ركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات ومنه من قال هي ركعتان فقط لأن هذا هو الذي ذكر ابن عمر رضي الله عنهما وأما الاربع فليست براتبة ومنهم من فصل فقال إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربع وإن صلى في البيت صلى رفعتين وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أنك ان تسننت للجمعة في البيت فالسنة رفعتين وإن تسننت في المسجد فالسنة اربع ومنه من قال يجمع بين هذا وهذا فيصلي أربعا بأمر النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ويصلي ركعتين بفعله فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات. والله وات السنة في البيت أفضل يعني في الجمعة على خيار الاسلام المتسلي اذا ف... أن كله سواء ان صليت في البيت او صليت في, الم... في المسجد لكن في المسجد تزيد معذرا اربع ركعات الله اكبر من الله قال رحمه الله تعالى باب استهباب جعل النوافل في البيت سواء من راتبة وغيرها والامر بالتحول للنافله من, من موضع الفريضه او الفصل بينهما بكلام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 متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جائل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم لما ذكر المؤلاء رحمه الله الرواتب التابعة للمكتوبات بين في هذا الباب أن الأفضل الإنسان أن يصلي في بيته وذكر في ذلك احد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم